أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ولكن يجب ان يكون هناك يشاء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك من قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تغتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين ها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن لن منها فإن يخرج منها داخلون.